بسم الله الرحمن الرحيم نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطِرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَدْنُونَ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى عنق عظيم فستبصر وينبصر من ايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سديله وهو اعلم بالمهتدين فلا قطع المكذبين وَدّ لَْ تُدَهِنُ فَيدههِنُ وَلَا تُطِع كُ خلَلَّ فَِّهين هَمزِ مَ الشَّ بَِمِين مَن عِل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الفرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة فَإِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَتِنُّونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إن فَسَتَهُم أَلَمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 فَنَجْعَلُهُمْ مُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا ُنْ إ يَوم القِيامَةِ إ دكُ لَ تتحكُون سَلهُم أيون بِذَلكَ زَعم أَمْلَهُم شُركَ أ فَل يأتُ بِشرَركَائِم إِ كَالوا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فَلَا يستطيعون